بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فالله خلقكم من تراب ثم من طفتيا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أُنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمري ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير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 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُنِجُّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْجُّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي يَدْبِرٍ لِأَجَلٍ مسمى ذالك من الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذالك من الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يَتَّبِعُونَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ قَبِيْلٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدَعْ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ لَقُرْبَا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 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِكِتَابٍ مُنِيرٍ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فضوا وعلى أمية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَكُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَصِيرٌ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 الذي لنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وغير الذي كنا نعمل أوَلَنْ وَعِدْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّدِيرُ فَذُوْكُ فَذُوْكُ فَمَا الْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَغَيْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا قَتَرًا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 بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بَاعْضًا إِلَّا وَرْهًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَأِنْجَاجَهُمْ نَذِيرُ الَّا يَكُونُنَّ أَهْدَاءً مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا جَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً إِسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحْمِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلَّا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يثيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم كوة